يا شركه الهدى شركه دعويه ك م غير ربحيه ذات د مضمون اجتماعي ذلك موسوعه النابلسي للعلوم ر ل ا س ل ا م ي ه وقلوا و شركه الهدى ا تسرقوا شركه دعويه ن ا ل ل ا ل ت ي ر ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل